يا طيبة ومدينة رسول الله يا طيبة ومدينة عظيم الجام يا طيبة وفيك القبة الخضراء يا طيبة هل أقل ولو نظراء يا طيبة ما فيك القبة الخاضراء يا طيبة لما, لما نوصل المدينة لما نوصل خير لآمان. يا طيبة. تبدى منك الاسمان. يا طيبة. تبدى منك الاسمان. يا طيبة. فيك روحي وعيوني. مدينة رسول الله. مدينة عظيم الجان. مدينة رسول الله. مدينة